فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإن سَانَ خُلِقَ لُوعَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعُ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيرُ مَلُوعَ إلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَبْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ الْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروههم حافظون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 أي طمع كل أمر منهم أي يدخل جنة لعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبقين فَغَرَّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعَانَ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُنْفَضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ مُنْكَرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ